يا عروس الكون، يا ضي العيون، يا ملاك ينثر عطور الزهور، يا عروس الكون، يا نف النيزون، يا أميرة فاجت الحسن الظهور، يا أميرة فاجت الحسن الظهور، فاجت الحسن الظهور. اسهل قمر فستان تاج وجلسه كوشة اثر هذا القمر انسان عليها عطور مرشوشه اللفستان قمر فستان وتاج وجلسه كوشة اثر هذا القمر انسان عليها عطور مرشوشه تعال وشوف من شال على صدره وغنى وقال انت حبيب الروح ولا على صدره غنالة وقال انت حبيب الروح ولا غير على بالك طاول برد مساك احلى منس العالم ولونك غير كل الورد عارضه ظامك كل الورد وعطرك في الدفا والبرد مساك احلى منس العالم ولونك غير كل الورد خذاها الفارس المشهور تعدا كل ذابوسور بعين انا مول الحراس وصار بشلها ما ابغى شو قاعدك الباب وسو علهنا ما هو الحراس صار بشيله اكثرهم غلا وحساس تبي تعرف من اطيب قهوهم وفيك شي اولهم كل الناس علمهم تبي تعرف من اطيبهم في كل شي اولهم كل الناس علمهم وتهاجره في حسنها غنى الشعر في عجز بيته والشطر لو جسمها طول شطر منه يغار اخر شطر ونجسمها في عاشرة غار اوله من عاشرة och blomma, jag vandrar Sahara, jag har ingen resa. Här kommer känslan av himlen, hon avbryter himmeln. Här är en väg med magt, hon hems, och en återvändande fågel. Här är en skit av återvändande fågel. Här är شهم من وله جان وجدر أبسط وصوفه أسرة والطيب طيبة خاطرة نسل الكرام اللي اشتهر بالطيب من بطن وظهر وفاه نفسه ع the <laughs>